الشبكة الدولية كنت تقضي وقتاً طويلاً أمام التلفاز والآن تقضي وقتاً أطول أمام الحاسوب ما سبب ذلك؟ السبب أن فوائد الحاسوب أكثر من فوائد التلفاز أرى رسائل على شاشة الحاسوب هذا هو البريد الإلكتروني عفواً، كيف تصل الرسائل بالبريد الإلكتروني؟ هذه عناوين أصحاب المشتركين في البريد الإلكتروني أستطيع أن أبعث رسائلي إلى أي مكان في العالم هذا أمر عجيب فعلا هذه رسالة من صديقي عمر من دمشق يتحدث الناس كثيرا عن الشبكة الدولية ما هذه الشبكة الدولية؟ الشبكة الدولية تربط ملايين الحواسيب عن طريق الهاتف ما فائدة الشبكة الدولية؟ فوائدها كثيرة انظر هذه عنوين الجامعات والمكتبات ومراكز البحوث تستطيع الحصول على المعلومات التي تريدها وأنت في بيتك أو في مكتبك يا له من أمر عجيب